بسم الله الرحمن الرحيم والشمس يضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعت أشباحها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَقْتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ولا يخاف عقباها